على الركن ا ل أ و ل وهو ا ل ص ي غ ة وقلنا إ ن م ا يصح النكاح ب إ ي ج ا ب كقول الولي زوجتك أ و انكحتك وقبول وهو كقول الزوج تزوجت أ و نكحت أ و قبلت نكاحها أ و ت ز و ج ه ا وقلنا إ ن ه يصح تقدم لفظ الزوج على الولي ولا يصح العقد إ ل ا بلفظ التزويج أ و الانكاح فلا يصح بغيرهما من ا ل أ ل ف ا ظ ولا يشترط أ ن يكون ب ل غ ة العرب ف إ ن ه يصح ب ل غ ة العرب ي كما يصح بغيرها من اللغات وبعد ذلك تكلمنا على بعض الصيغ التي فيها شيء من ا ل إ ي ه ا م أ و التي لا تكون ص ر ي ح ة ف التزويج أ و الانتاح فقلنا إ ن ا ل إ م ك ا ن يجب عليه أ ن يتحرى ويحتاط في صيغتي ا ل إ ي ج ا ب والقبول واستطردنا في الكلام على نكاح ا ل ش غ ا ر ل أ ن مبناهم على العقد الباطل ب أ ن ت ز و ج الرجل ا ب ن ة رجل على أ ن يزوجه ابنته وفي نفس الوقت يجعل كل منهما وضع ابنته مهرا ل ا ب ن ة الرجل ا ل آ خ ر ويجري العقد على هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح ا ل ش غ ا ر وبينا الموضوع بالتفصيل كما تكلمنا على بعض الصور ا ل أ خ ر ى في هذا الموضوع والتي يكون معها العقل صحيحا واليوم سنتكلم على الركن الثالث من أ ر ك ا ن النكاح أ ل ا وهو الشاهد أ ل ا يصح النكاح إ ل ا بحضره شاهدين لما رواه ابن حبان في صحيحه عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها لا نكاح إلا فإن بولي عدل على ذلك باطل فالسلطان ولي لا ولي له الكلام وشاهدي وما كان نكاح تشاهك لا نكاح فهو وتقدير غير من من صحيح ل الا نكاح صحيح إ بولي وشاهدي عبد ف إ ذ ا انعدم الولي أ و انعدم الشاهدان فقد انعدمت ص ح ة النكاح وصار باطلا ف إ ذ ا ما تزوج إ ن س ا ن بغير شهود ف إ ن نكاحه ي ق و ل باطلا ليس بصحيح ف س ن ت ك ل م على ما يترتب على هذا النكاح الباطل من أ ح ك ا م فيما لو تزوج من غير شهود ماذا يكون عقابه وكذلك لو أ ن ه ط ل ق بعد أ ن تزوج هذا الزواج في ز ع م ه أ ن ه تزوج بغير شهود ثم طلق ما يدعي انها زوجته او ما يسميها ز و ج ة هل يقع هذا الطلاق أ و لا يقع فبما أ ن الطلاق باطل لا يقع هذا الطلاق لانه أ ن ه لن ي ص د محلا فما أ ذ ا ا لن ك ا باطل لا ح يصادف ق الطلاق ع هذا لأنه لن ي محلا بحضرت زوجات شاهدين في هذا الحديث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وللشاهدين شروط لابد أ ن تتوفر فيهما حتى تصح شهادتهما في النكاح أ و ل هذه الشروط أ ن يكونا حرين فلا ينعقد النكاح ب ش ه ا د ة عبد لان الرقيق ليس اهلا للشهاده على ما هو معروف في بابه من الفقه والشرط الثاني ان يكونا ذكرين فلا ينعقد النساح بشهاده النساء كما انه لا ينعقد بشهاده رجل وامراتين وانما جوزنا شهاده الرجل والمراتين في المعاملات التجاريه لورود النص في ذلك لقول الله تعالى ف إ ن لم يكونا رجلين فرجل و ا م ر أ ت ا ن ممن ت ر ض و ن من الشهداء و أ م ا في النكاح فلم يرد مثل هذا النصر والنبي عليه نكاح صلى ومرأتين وبناء على ذلك نقف مع ا ل ن ص حيث وقف وجمهور الفقهاء على أ ن النكاح ما ينعقد إ ل ا برجلين ذكرين فلا ينعقد بالنساء ولا برجل وامراتين م ر أ ت ي ن و ل الثالث ش ر ط ن ش و ط ل العدالة ش ش ا ه د ي ي ن ف ر ف ه م ا أ يكون عدلين قليلا كانت ولو سنظره العدالة ظاهرة على ما بعد ظاهرة ما ونحن نعرف أ ن العدل هو الانسان الذي لم يرتكب ك ب ي ر ة ولم ي ص ر على ص غ ي ر ة ويشترط فيهما أ ن يكونا سميعين ل أ ن مناط ا ل ش ه ا د ة في النكاح قائم على السمع ليس على ا ل ص و ر ة ويعرف الرجل وربما يعرف ا ل م ر أ ة و إ ن لم يعرف المراه أ ويعرف وليها يراه فليس مبنى ا ل ش ه ا د ة هنا على ا ل ر ؤ ي ة وحدها و إ ن م ا على ا ل س م د أ ن ه سيسمع ا ل إ ج ا ب ة والقبول ويشهد عليهما وبناء على ذلك لابد أ ن يكون سميعا ويضاف إ ل ى هذا أ ن ه لابد أ ن يكون بصيرا حتى يعرف من الذي تلفظ بهذه الالفاظ الفاظ ا ل إ ج ا ب والقبول فاشترتوا فيهما إ ل ى جانب ا ل ح ر ي ة و ا ل ذ ك و ر ي ة و ا ل ع د ا ل ة يشترط فيهما أ ن يكونا سميعين بصيرين ولا يشترط في الشاهدين أ ن يكونا اجنبيين عن الرجل و ا ل م ر أ ة فتصح ا ل ش ه ا د ة من ا ل أ ج ا ن ب قطعا وكذلك تصح ا ل ش ه ا د ة بابني الزوجين إ ذ ا حضر ولدان للزوج يجوز ان يكونا شاهدين, يكون شاهدين على النكاح ولو حضر ولد للزوج وولد ل ل م ر أ ة أ ي ض ا ف إ ن ه يصح أ ن يكونا شاهدين للنكاح وكذلك لا يشترط في الشاهدين عدم ا ل ع د ا و ة في بعض أ ن و ا ع الشهادات تاتي معنا في مباحث الشهادات ا ش ت ر ا ف عدم وجود ع د ا و ة بين المشهد الشاهد والمشهود عليه ل م ا تجره ا ل ع د ا و ة من الاحتمالات الناتجه عن ا ل أ ض غ ا ن و ا ل أ ح ق ا د المدفونه ت ك و ي ا ل ن و ل ك من مثل نسة للنتاح لا يجل ذ ا في ص ح ه أن يشهد على النفوس ت ا عدوان ح ي م ا ل يحتاج ا ا ل ن إليهما يقع هذا ما طبعا ولو وقع يكون على ن ذ ر ة وشذوذ لكن لو ا ح ت ج إ ل ى شاهدين ولم يجد الرجل والمراه من الشهود إ ل ا هذين العدوين ففي هذه ا ل ح ا ل ة يصح لهما أ ن يستشهدا هذين ل قلنا ل ع د و ي ن نحن ا ا شرطة ش ه د ي ن أن يكون العدوين ا هناك ل ة عدالة ظاهرة ع العدالة د ا ضاطنة الظاهرة ل لا ة ع ع ر ف الرجل فس ما يعرف عنه الفساد رجل ظاهره أ ن ه عدل هذا يقال إ ن ه معروف ا ل ع د ا ل ة في ظاهرا ليس في معروف ا ل ع د ا ل ة باطنا معروف العدالة باطنا هو الذي عرف ظ ا ه ر وعرف باطنه او زكي عند الحاكم في أ م و ر القضاء والحكم هذا يقال له معروف ا ل ع د ا ل ة ظاهرا وباطنا أ م ا معروف ا ل ع د ا ل ة ظاهرا وباطنا فلا خلاف في قبول شهادته و أ م ا معروف ا ل ع د ا ل ة ظاهرا وهو المسمى بالمستور مستور ا ل ع د ا ل ة ف إ ن ه تقبل شهادته على الصحيح ا ل م ح ت ا ب ي ل أ ن ه لنا الظواهر والله يتولى السرايا و ر ج ل معروف ب ا ل ع د ا ل ة ظاهرا ولا نعرف له فسقا أ و مسقطا ل ل ع د ا ل ة وبناء على ذلك ف إ ن ن ا نقبل شهادته و أ م ا مستور ا ل إ س ل ا م أ و ا ل ح ر ي ة ما نعرف هل هو مسلم أ و ليس بمسلم و إ ن كان في بلد فيه إ س ل ا م وفيه نصارى او فيه إ س ل ا م وفيه كفار ما نعلم هل هذا الرجل مسلم أ و ليس ب م س ت ق ل ما تقبل شهادته ولو كان يغضب على أ ه ل البلده أ ن ه م من المسلمين وكذلك لو كان كنا ا ن مترددين في حريته و ر ز ت ه فانه لا تقبل شهادته فلا تقبل ش ه ا د ة من مستور ا ل إ س ل ا م ومستور الحريه ف إ ذ ا قبلنا ش ه ا د ة الشاهدين بناء على أ ن ه م ا عدلان ظاهرا و ب ا ط ل ا أ و ظاهرا قبلنا شهادتهما بناء على العداله ة ا ا ل ظ ر ة أو ا ل ع د ا ا ل ل ة ظ ا ه ر ة والباطنه واجرينا أ ق د النكاح وتزوج الرجل و ا ل م ر أ ة وبعد ذلك فانا ل ف ص ل تبين لنا أ ن الشاهدين حينما شهدا كانا فاسقين ولم يكونا عدلين لو فتقا بعد العقد هذا لا شيء فيه حينما شهدا كانا عدلين فتقبل ا ل ش ا ه د ه ويستمر النكاح ولا م ش ك ل ة في هذا ولكن ا ل م ش ك ل ة أ ن ه م ا بعد أ ن أ ج ر ي ن ا العقد و ت ز و ج الرجل بعد ف ت ر ة من الزمان تبين لنا أ ن هذين الشاهدين لم يكونا عدلين وقت النكاح و إ ن م ا كانا في الحقيقه فاسقين قال النكاح في, هذه في حالة النكاح عقاد وبناء على ذلك لا بد من تجديد العقد ط ب ع الرجل ا ليس آ ث م ا في هذه ا ل ح ا ل ة و ا ل م ر أ ة ليست آ ث م ه مما ز م ن ا قد حكمنا ب ع د ا ل ة الشهود ما عندنا ما ي ا س م من حكم ب ع د ا د ت ه بناء على الظاهر أ و بناء على ما قام لديه من ا ل ب ي ن ة ولكن العقد يكون باطلا قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ولو الشاهد عند العقد فضاطلا على المذهب النتاح باطل بان عند أن أي كما لو تبين لنا أ ن ه م ا فاتران نحكم أ ي ض ا ببطلان ا ل ع ق د وفزق الشاهد يتبين ب أ م و ر ك ث ي ر ة إ م ا أ ن يتبين بامر حسي نحن نلمس من ا ل ش ا ع د ويتبين لنا بالدليل القطعي انه كان فاسقا عند ا ل ش ه ا د ة يبين ا ب ي ن ه والبينات ك ث ي ر ة جدا أ ي بينه نتمكن بواسطتها من م ع ر ف ة فزق الشاهد ن ح ك م ب ن ي ق و ن ح ك ان يكون هناك ا ف ا ل من الزوجين ان يقول ت ف لك ان ع ل يكون هناك افضل من المسلمين ع يقول د ك ا ت يكون ش ه ن ا م ا ف ق ع ل ى من ا ل ش م س ل ح ي ن يقول لك ان ف ا س ق ا س و ا ء ق ا ل ا ل من ع ل م ه س ل ا بعد ا ل ع ق د ق ا ل ا في ل ش ه ان د ة هناك ن ا ن ع ل من ا ل ه س ل م ي ن يقول لك ان هناك افضل من المسلمين أو ق او ل ا علمناه أو قالا علمناه ثم نسيناه والله من زمان نحن نعرف ان الرجل هذا فاكر ولكن نسينا غاب عنا ح ق ي ق ة أ ث ن ا ء العقد وتذكرنا بعد ذلك لا مانع من هذا ما دام الرجل و ا ل م ر أ ة قد اتفقا على هذا ف إ ن ن ا نحكم بطلان العقد أ م ا لو أ ق ر الزوجان عند الحاكم قالا ان النتاح عقد بعدلين وحكم عليهما ب ا ل ص ح ة ب إ ق ر ا ر ه م ا اقراه وبعد ذلك جاء الزوجان ودعايا ا ل أ ن ه عقد بفاسقين قال ما يلتفت و الى دعواهما ما لم تكن هناك ا ل ب ي ن ة و أ م ا الشاهدان إ ذ ا جاءا وقالا بعد أ ن أ ج ر ي ن ا العقد وانتهينا ا جاء الشاهدان وليس الزوجان جاء الشاهدان ا وليس ل و ق إ ن ه م ا كانا ف ا ت ق ا ن حينما شهدا على العقد لا ص و ر ة ج د ي د ة لم يدع ي الفسق الزوجان و إ ن م ا دعاه الشاهدان ج ا ء وقالا إ ن ه م ا كانا ف ا ت ق ا ن عند العقد ق ا لا ل أ ث ر لقوليهما أ و لقول أ ح د ه م ا في التفريق بين الزوجين ل أ ن الشاهدين من المحتمل أ ن يكذبا ه وبناء نأخذه ذلك ما نأخذ بقوليهما أ و بقول احدهما ل أ ن الحق ليس لهما في هذه ا ل ح ا ل ة و إ ن م ا هو للزوجين الا يقبل كلامهما إ ن ه م ا كانا ف ا ت ق ا ن عند العقد ويستمر العقد على ما هو عليه من ا ل ص ح ة الزوجة صورة ثالثة صورة اتفاق الزوجين الصورة الثانية ولو الزوج وأنكرت أولى الزوجين بالفق اعترف اتفاق اتفاق اعترف ل الثالثة ص و ر ة ا به الزوج وانترس ا ل ز و ج ة قال فرق بينهما مؤاخذه ب ق و له نؤاخذ الزوجة بقوله قال إ ن ا ل ش ا ه د ة كان قد نفرق بين الرجل و ا ل م ر أ ة وهي فرقه فسخ على الصحيح عندنا في المذهب يعني ينعقل ثانية يتزوجها بطلقتين العقد على كان وبناء ذلك تزوجها بثلاث لم لو طلقات لا مرة الفرقه التي تقع بينهما بناء على ع شراء الزوج تكون فرقه فسق وليست فرقه ط ل ا ة وبناء على ذلك ب م ن ن ا نفرق بينهما باشراف الزوج عليه نصف ما سماه من المهر إ ن لم يدخل بها و إ ل ا ب أ ن دخل بها ويجب عليه كل المهر ل أ ن ه قد اقر بفسق الشاهد وادعى أ ن ه يعرف ر س ق ه وبناء ذلك يلزمه هذه أ م و ر و إ ذ ا ماتت ا ل م ر أ ة ما يرثها ل أ ن ه اعترف ب أ ن الشاهد ف ا ت ق و النكاح باطل فلا يرث ا ل م ر أ ة و أ م ا ا ل م ر أ ة يفترض أنه م انه ت قالت حلم إذا حلم حلفت أ النكاح ا بعدين قد د جرى ويتعرف ع مات ه الشاهدين يليتها لأنه في فاتر تبقي يقول ماتت بأن إذا الزوجة ما لأنه يقول بأن الشاهد وبناء على ذلك كانه أ ق ر ب أ ن النكاح باطل وهي لم تقر بهذا وبناء على ذلك لو مات الزوج تحدث يمينا ب أ ن الشاهدين كانا عدنين وبناء على ذلك تريث الزوج فهي تريث وهو لا يريثها و أ م ا لو ادعت هي فلا تقبل دعواها ل أ ن الحق للزوج ويستحب ا ل إ ش ه ا د على رضا ا ل م ر أ ة نحن ن ق ل ا إذا كانت المرأة بكرا ف إ ن وليها يستاذنها واذا كانت فكرا يجوز لوليها أ ن يزوجها بغير إ ذ ن ه اذنها و إ ا ا ك ت ثيبا لا يجوز ي لا ل ل و أن ي ز وعلى ج ه إذنها ا بغير و كلا الحالين السيد لا بد من إ ذ ن ه ا شرط في النكاح في ص ح ة العقل وإذا كانت ذكراً يندب رضاها يندب لوليها أ ن ي س أ ل ه ا و أ ن ي أ خ ذ إ ذ ن ه ا و أ ن يعرف رضاها ولاحتمال ا أ ن يقع شيء من الغرر أ و من الرجوع عن ا ل إ ق ر ا ر أ و الرضا يستحب ا ل إ ش ه ا د على رضا ا ل م ر أ ة حيث يعتبر رضاها ا ما دمنا نعتبر رضاها فإنه يندب نعتبر فإنه ن ل أ ن يشهد على رضاها حتى لا تتراجع به فيستحب في فإذا فإن في حيث يعتبر يعتبر يكون الاحتياط يكون صحيحا صحة النكاح النكاح بالأحواط الحالة قبل الإشهاد رضا المرأة رضاها هذا الإشهاد لا شرطا أشهدنا هذا إذا رضاها ولكننا نكون قد تركنا الأخذ على ولكن ولكن لم على نشهد هذه قد من نكون وبهذا نكون قد انتهينا من الركن الثالث من أ ر ك ا ن ا ل ن س ا ح وهو الشاهد وننتقل إ ل ى الركن الرابع من أ ر ك ا ن ا ل ن س ا ح وهو الولي ونتكلم عنه إ ن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه